ملابس الموجودة في السوق من بجامات حريمي وغيرها عليها رسومات قطة وغير ذلك يجوز أن أشتري منها من باب عموم البلوى أم هذا خاص بملابس الأطفال فقد ممكن إنسان يشتري واطمس الصورة إن استطاع ذلك رجل ذهب إلى العمر وأراد أن يعمل عمر عن أبيه الميت فقال بعض الناس إن هذا لا يجوز فمن علّ من عدم الجواز يعني لو خرج إلى الميقات ثم عاد جاز إنما لعله قال له أنه لا يجوز من التنعيم على أن تكرار العمره في صفر واحدة كرهاء السلف لكن لو خرج إلى المقاط يعني لو ذهب إلى ذي الحليفة أو إلى مقاط آخر على صفر المدينة وجاء بعمره لأبيه فإنه يجوز يقول يوجد طيب ماشي احد الاقوى يقول نحبك في الله احبك الله الذي احببتنا فيه يقول مسجد الغفور الرحيم يوجد كل يوم ثلاثة يوم الثلاثاء درس بحضور بعض السادة الاقوان المسلمين فهل يتم تغيير الدرس من يوم الثلاثاء الى يوم حتى لا يحدث تعرض بين الحديثين احنا الاصل احنا بنى 11 سنة بندي درس يوم الثلاث فعليك ان تقول هذا لمن ان طرا عليه على يوم الثلاث تقول له غير الثلاث وخليهم اثنين ولن تستطيع ولن تستطيع تجاي على الغلبان بقى صمجاد وتقول له غير ها ثم انني رجل موظف وهذا الدرس من واجباتي من واجبات وظيفتي وفي الجدول بتاعي عند الازهر انني عندي درس يوم الثلاث مش بغير المزاج انا مش موظف مش بدي دروس كده لوظيفتي أن تجلب أمام أقاربها وأقارب زوجها أتجلس أمام أقاربها وأقارب زوجها بملابس ضيقة لا يجوز للمرأة أن تجلس أمام الأجانب سواء كانوا ذلك من أقاربها أو من غيرهم بغير الملابس الشرعية ولا تجلس إلا لحاجة أما أقارب الزوج فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمل الموت فلا يجوز المرأة أن تجلس أمامهم بملابس ضيقة وحتى مع الأقارب الذين لا يحل للمرأة أن تتزوج بهم في حال من الأحوال إذا كان يخشى الفتنة ويخشى الفساد فإنه يمنع كذلك من جلوس المرأة أمام هؤلاء من ملابس ضيقة لا تجلس المرأة بملابس ضيقه قد تثير الشهوه وتهيج الغريزه اذا كان جلوسها مع محارمها يؤدي الى ذلك